من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وَدُ وَلا سَوَا عَوْ وَلا يَغُث وَيَعُق وَنَسْرَ وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلَالًا مِمَّا خَطِ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 وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِبِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا